لآل لا لا القرآن ح موسوعه د <تصفيق> ا ل م ن ا ب ل ح ي م م ا ل ك ي و م ا ل ا س ل ا م ي ك I love you I don't know. n <laughs> o